يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد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 يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونه النّمّ علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب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 يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم نرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستن النساء فلم تجدوا ما أنفتهن مصيدة طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم من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 فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه سبيل فبما طاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنتهم منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنشوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفَرْقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أرضين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسى للقوم الفاسقين وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بِنِعْمَةِ آدَمَ لِلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِينَ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 أريد أن تبوء بإثم و إثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الغالين. فطوعت له نفسه قتله أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.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 ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم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 يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ هُؤلَاءَكَ الَّذينَ لَم يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطْحِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلْسُوء فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك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 وأتيناه الإنجيل فيه هدو ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدو وموعظة وهدو وموعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 وَأَحْدَرْهُمْ أَيَّ فَتْنٍ كَعَمْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِلَّا وَلَوْ فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَيُّ صِبَهُ بِبَعْضِ دُنُوٍّ بِهِمْ وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَفَاتِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ الْقَوْمِ يوقنون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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلاهم ذلك فضل الله يؤتهم إياه و الله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فان حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اؤنياء وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا ناديتم إلى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ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 فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أَحَلَّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكل مما رزقكم الله حلال طيبا وتقوا الله الذي ألتم به مؤمنون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 وَإِن تَسْأَلُ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبِدَ لَكُمْ عَفَوَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِلٌ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 إن ان كن في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه يُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ رَسَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَهُ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآخِرِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إثْمًا فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا ومعتدينا إن إذا الل من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 إذ قال الحواريون يا عيسى بن مروى مهل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إذا من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالون نريد أن نأكل منها وتقن من إن قلوبنا ونعلم أن قد صدق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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت لا على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم